بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد يقب وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على خير أنبيائه محمد بن عبد الله عليه أفضل وصلاة السليم أما بعد حياكم الله وبيكم من الحبة في الدرس السادس من من سلسلة الصورة الثلاثة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح أخونا وحبيبنا إن شاء تعالى لا إله الله رائد فضاء لن ينسانا كعات المعتادة بنسخ المادة التي سنقرأ إن شاء الله تعالى اليوم واليوم نبدأ إن شاء الله تعالى من قول المؤلف رحمه الله تعالى وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والندر وغير ذلك منواع من العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها ثم ذكر فمن صرف منها شيء لغير الله فهو مشرك, فهو مشرك كافر نبدأ أيها الحبة إن شاء الله تعالى من هذا المثل وأسأل الله أن يضع البركة في أقوالنا وفي اسماعنا وفي أوقاتنا إنه لي ذلك والقادر لهم ما فيش كلها إن شاء الله خطيهم ياسر قول المؤلف رحمه الله تعالى وأنواع العبادة التي أمر, الله التي امر الله بها العبادة هي الحبة هي التدلل والخضوع هي التدلل والخضوع هذا تعريفه هذا تعريفه لغة هي الحبة تعريف العبادة لغة هو التدلل والخضوع ولذلك يقال عبد مذلل او طريقا مذلل أي معبد طريق معبد أي اي مهوى طريق معبد اي طريق مذلل قد ذلل الاقدام وعبد مذلل كذلك ايه احبه واما شرعا واما شرعا فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بتعريفه بتعريفه اياه بقوله هو كمال المحبه مع كمال كمال المحبه مع كمال الذل هذا تعريف من ابن القيم رحمه الله تعالى كمال المحبه مع كمال الذل وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى قال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنه من اعمال الظاهره والباطنه وهذا التعريف الذي خذه الشيخ السنابي تنيميه رحمه الله تعالى وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من اقوال الاعمال من اقوال الاعمال الظاهره هو تقريبا هو اصح التعريفات أو اقرب التعريفات إلى تعريف الى تعريف العباده ولكن ايها ايها المباركون العلماء رحمه الله تعالى وجدوا على ذلك على هذا التعريف ممسك وممسك يسير أيها الحب ألا وهو لو قال لو قال ابن ثمية رحمه الله تعالى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقواله والأعمال الظاهرة والباطنة أضاف لذلك بقولهم الواجبة والمستحبة الواجبة والمستحبة وحقيقة هذه الإضافة لا معنى لها وذ... بل هذه الإضافة لا معنى لها كما ذكر ذلك شيخنا, شيخنا ابن ثمية رحمه وتعالى وان كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ان كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى انما سيكون كل ما احبه الله سبحانه سيكون في دائره الحكم في دائره مما افترضه الله عن عباده أو او في دائره السنة والمباحات وهذه كلها يجمع مقول المؤلف رحمه الله لكل ما يحبه الله لكل ما يحبه الله ويرضاه ولكن أخوكم الحيسوني أو أحمد الحيسوني لنظرة في هذا التعريف تعريف شخ رسلام بن تيمية وبقوله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن من أقوال والأعمال الظاهرة والباطن حقيقة الممسكة الذي وجدته في هذا التعريف والتاملت من الاحبه أن العلماء لهم امكنتهم ولكن نحن نتكلم الان عما ما قالوه ونحاول ان نربطه بالصواب انا الذي وجدته في هذا التعريف ونزلت ابحث فيه ونزلت ابحث فيه الا وهو لماذا لم يقل المؤلف لماذا قال المؤلف الاقوال والاعمال لماذا لم يكتفي بالاعمال وقد يقول القائل العمل هو عمل اللسان والأركان عمل اللسان والأركان وهذا في بعد والعلم عند الله سبحانه وتعالى وذلك رسالة قد ألفتها قبل ست سنوات تقريبا ولزلت أبحث بها عند مجموعة من علماء اللغة وقد عنونتها ووسمتها برسالة سميتها القول العدل بين الفعل والعمل القول العدل بين الفعل والعمل وأبين من ذلك فيه أن الفعل غير عمل ان الفعل غير عمل فيما انا اظنه واعتقده والعلم عند الله سبحانه وتعالى ولا زلت احب كما قلت قبل قليل اني لازلت ابحث في هذا المساله لازلت ابحث في هذا المساله ولا زلت ست سنوات في طياتها ونعم الله سبحانه وتعالى وعني ان وصول القول الراجح في هذا المساله وهو هل هنا هناك فرق بين الفعل والعمل الذي انا اظنه والعلم عند الله عز وجل أن الفعل غير عمل أن الفعل غير العمل هذا الذي أنا أعتقده والعلم عند الله سبحانه وتعالى لذلك أيها المباركون إذا أردنا نستدل بذلك او نستشهد من ذلك الأقوال هو واضح ما يصدر من قول الإسلام ولكن إذا أتينا الفعل والعمل الفعل والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه يرتكز على أنه يرتكز على ماذا ها حبتي يرتكزوا على, على أفعال الجوارح فقط على أفعال الجوارح فقط والله بارك الله فيكم وأما, وأما العمل لا العمل يرتكز أيها الحبة على النية وعلى قول اللسان وعلى عمل الجوارح والركام والله بارك الله فيكم دي جبارك الله فيكم انا احس ان الحاسب كان يعلق معي شويه طيب اي نعم الان علق حسن ان تعالى طيب حياك الله وذلك ايها الاحبه لو اتينا ايها الاحبه الى ولو اتينا إلى العمل اردنا ان نبينه. الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الله سبحانه ذكر في كتابه قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره فمن فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى يعمل مثقال ذره خيرا يرى, يعمل ذرة خير يرى ذكرت قبل أن ان العمل دخل فيه النيه واللسان والنية واللسان وثعر كان الله عز وجل بيّن أن في يوم القيامة كل عمل ابن آدم محسين عنه فلابد أن أبيّن الآن أن النية موجودة يوم القيامة أو محاسبة عنها يوم القيامة على ذلك ثلاثة أدلة الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رضاه ابن عمر رضي الله عرضاه بالنيات الثانية حديث ابن حديث من حديث أبي سعدخدري رضي الله عنه أرضاه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث نعمان ببشير رضي الله عنه أرضاه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم من همّة بحسنة, هم بحسنة فلم يعملها من همة بحسنة فلم يعملها كُتبت له حسنة واحدة وإن عملها كُتبت له عاشر حسنات وهه يدور على أن النية مجزين بذلك وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنث secondly رواه وأبو حريراه رضي الله عنه وأرضاه أن أول من سعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة وذكر منهم قارئ وعالم ومجاهد وهؤلاء الثلاثة اتصفوا بالعمل ولكن افترقوا في افترقوا في النية عما أراده الله سبحانه وتعالى ولهم قد اتفقوا في أنهم أرادوا من ذلك رياء وسمع واضح بارك الله فيكم هذه النية فمن, فمن يعمل, يعمل فمن يعمل ذرة خيرية واما اللسان حديث حديث حذيفه حديث معاذ رضي الله انذكت يا معاذ ايخر الناس على وجوههم إلا اللي حصت لسنتهم وفي روايه الا يلقى الناس على مناخيرهم على مناخيرهم وفي روايه ان حصى على وجوههم وهذا من اللسان وامما الفعل واما العمل يدخل فهو من باب فهو من باب اولى فهو, فهو من باب اولى هذا الدليل على ماذا؟ على العمل أن الإنسان محاسب به يوم القيامة مواضح هذه المسألة؟ طيب الفعل لو تأمن أيضا قول الله سبحانه وتعالى والذين, يد... والذين لا يدعون مع الله إلها آخر وهذا لا يكون إلا بالفعل أركان ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق وهذا فعل أركان ولا يزنون هذا فعل أركان قال الله عز وجل بعد ذلك ومن يفعل ولم يقل الله عز وجل ومن يعمل ومن يعمل قال ومن يفعل يلق... ومن يفعل ذلك يلقى ثامة المهم ينحب هذه الرسالة قرابة سبعين صفحة أثبت فيها الفرق بين الفعل والعمل ونزلت ينحب أبحث في هذه المأسألة قد يقول قال هل الخلاف بيني وبين شيخنا سلام بن تيمية في العمل والفعل خلاف لو ثمرة أم ليس لو ثمرة ليس لو ثمرة لأن مراد ومراد الشيخ واحد وإن اختلفت الفاض حسنتي بارك الله في ذلك وإن اختلفت الفاض واضح بارك الله فيكم ولكن حري بطالب علمي حري بطالب علمي أن يجتهدوا أن يبحث الحق وأن يبحث عن قول الحق أينما تبين لهم فالشاهد أيها الحبة هذه كان نوعا ما تستطيعون أن تقولون أيها الحبة فيه أنها استرادة ذكر مؤلف قال وأنواع العبادة التي أمر الله بها ذكرت في الدرس الماضي أن العبادة نوعان عبادة شرعية ويدخل في قوله تعالى يا أيها الناس اعبد ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم نعلكم تتقون وعبادة قهرية وهي عبادة, وهي عبادة ربوبية ويدخل في ذلك قوله تعالى إن كل ما في السماوات الأرض إلا آت الرحمن عبدا إلا آت الرحمن عبدا التي امر الله بها مثل الإسلام ..والإيمان والاحسان الاسلام والايمان والاحسان هذه المساله هي وانا احبها ان المؤلف لما ابدا ان يذكر هذه العبادات المؤلف رحمه الله تعالى ان يبتدا بماذا ان يبتدا بماذا يا المباركون أن بماذا ان يبتدا بمراتب او بمراتب بمراتب الدين بمراتب الدين ما الله فيكم مراتب الدين فذاكر الإسلام والإيمان وأحسان والأحبارك الله فيكم أي من حبあります الإيمان والإسلام آه, والإيمان والحسن هي الأعمال الظاهرة الاسلام هي الأعمال الظاهرة وأما الإيمان هي أعمال قلبية هي أعمال القلبية التوكل وخشول الخوف والحب والرغبة والرهب هذه كل أعمال قلبية لا يراها الإنسان لكن الأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام لما نرى, ج... لما نرى إنسان يسلي هل نقول أنه مسلم ولا مؤمن؟ نقول عنه نقول عنه يولا مسلم نحن نقول إنه, أنه مؤمن نحن نقول أنه, إنه... ظاهره ما هو الإسلام ظاهر الإسلام أما الإيمان العلم عند الله سبحانه وتعالى طيب والاحسان الاحسان هو منتهى الإسلام والإيمان سوا الاحسان هو منتهى الاسلام والايمان سوا يعني يجتمع الاسلام والايمان في قلب ابن ادم فيعلى في درجتهما يدخل فيه طيب هل هذا موجود في كتاب الله اقصد الإسلام والايمان والاحسان موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي من حديث عمر بخطابه رضي الله عنه حديث جبريل المعروف حديث جبريل معروف بارك الله فيكم أما من القرآن والأحبة قال بعض العلماء في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالمون لنفسه قالوا علماء هذا الإسلام ومنهم مقتصد قالوا علماء هذا الإيمان ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله قالوا علماء هذا الحسان وبيّن الله عز وجل فضله وقال ذلك هو الفضل الكبير ذلك هو الفضل الكبير إذن آية ما هي ثم أورثنا الكتاب الذين استفين من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ذلك هو الفضل ذلك هو الفضل الكبير لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه قال, بعدها قال بعد ذلك ومنه أي من الإسلام والإيمان والإحسان لكه تأمن ونحب أنه أتى بقوله ومنه ولم يقل ومنهم مع أنه مع أن ما قبله كان جمع ألا وهو, ألا وهو ما هو الإسلام والإيمان والحسن جمع وما قال منه لماذا كأن المؤلف رحمه الله أراد أن يقول بذلك لا أراد أن يقول بذلك أن الإسلام والإيمان والحسن هي مراتب الدين واحدة من مراتب الدين واحدة ثم قال بعد ذلك ومنها الدعاء فكأن المؤلف رحمة الله قال أنواع العبادة أمر الله بها مثل ومن مراتب الدين ومنها الدعاء واضح بارك الله فيكم واضح بارك الله فيكم هذا مسألة طيب ثم قال المؤلف رحمه وتعالى ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والإنابة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك منواع العبادة التي أمر الله بها والدليل على ذلك طبعا لما ذكر المؤلف هذه العبادات الأربعة عشر نوعا منواع عبادة قال وغير ذلك من منواع العبادة وغير ذلك منوع عبادة هل نفهم من ذلك أن هذه الأربعة عشر عبادة فقط التي أمر الله بها عبادة لا انما ذكرها من باب المثال وليس من باب الحصر ذكرها من باب المثال لا من باب الحصر ويدل على ذلك أيضا ويدل على ذلك بقوله ومن هو ومنه وأن ذكر الله ذلك لما قال ومنه الدعاء المنه هنا من البعضية واكد عليك في نهاية كلامه وقال وغير ذلك منواع العبادة التي امر الله بها سواء كان هذا المأمور ما هو واجب أو, او مستحب ذكر بعد ذلك أن هذه العبادات إجمالا سواء ذكرها أو لم يذكرها قال بعدها والدليل قوه تعالى دليل على ماذا على أنها تصرف لله سبحانه وتعالى تصرف لله عز وجل قوله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا احسنت بارك الله فيك ذكرت قبلك ذكرت قبل درسين ان الدعاء هنا يدخل في نوعين من الدعاء دعاء المساله ودعاء العباده دعاء العبادة لكن اسالكم ما هو الاحب دعاء العباده ما الدليل عليه قد يقول قال نعرف دعاء المساله دعاء المساله نعرفه وهو من الان في القلوب في, في الاذهان والقلوب لكن اين الدليل على دعاء العبادة؟ اين الدليل على الدعاء العبادة أنتم أثبتتم شيء في دين الله ألكم دليل؟ إن كان لكم دليل فحيها لبه وإن لا فردوا وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون هذا الدليل ليس بواضح بارك الله فيك أين الدعاء؟ هنا موجد العبادة فقط هنا موجد العبادة فقط ها. وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه طيب وما يدعو مع الله الهنا هذا الدعاء بارك الله فيك لا ناحيه فهم السؤال نصف بارك فيكم فهم السؤال نصف اجابه ذكرته بارك الله فيكم ذكرته بارك الله فيكم ان انا دعاء المساله أن ايها المباركون هو في القلوب والأذهان. هذا معروف لكن لما هناك دعاء يسمى دعاء العباده صح انا اريد أن تثبت لي هذا من كتاب الله وان تثبت لي ان هذا من كتاب الله ها قول ابراهيم عليه السلام لما قال لاعبيه وانا اعتزلكم وما تدعون من دون الله لاحظ وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ان لا اكون ربي شقيه قال بعدها فلا فلق الله عز فلما اعتزلهم وما ها وما قولوا وما تدعون وهنا قال وما يعبدون أحسنتم بارك الله فيكم واضح؟ مع أنه المراد به واحد المراد به واحد وأعتزلكم وما اهدعون من دون الله عسى وادعوا ربي عسى أن لا أكون بدعايا ربي شقية فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق وكل نجعنا نبيا وألحب مباركون وألحب بارك الله فيكم مباركون طيب نتجة بعد ذلك بقول المؤلف وأن المساجد لله وقد بينا لكل واحد منه دليله فلا تدعوا مع الله أحدا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك الخلاف خلاف هذه خلاف ها خلاف هذه اللي اللي اللي اللي أي أنه خلاف العبادة العزل قال فمن صرف, منها فمن صرف منها شيء لغير الله فهو فهو مشرك كافر فهو مشرك كافر والدليل على ذلك ها مشتركون كبار دليلوا على ذلك والدليل على ذلك هي له حبه ذكره المؤلف ها ألم تحفظ المتن لا انا بدي من اولها بارك الله فيك لا الآية ما, ما فيها ممتدع <تصفيق> أحسنت أختي شمخ بارك الله فيك وأحسنت... وحسنت أخوي بارك الله فيك كتب خطنة انجليزية لكن عدرني بارك الله فيك ترى أنا ما أقرأ انجليزي إنما أقرأ بالعربي آه... وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به إلي ليس له دليل وليس له شيء يعتمد إليه شي يرتكن إليه ويعتمد قال فإنما حسابه عند ربه فإنما حسابه عند ربه نواضح بارك الله فيكم فإنما حسابه عند ربه طيب قد يقول قال كلنا محاسبين يوم القيامة صح أو لا قد يقول قال كلنا محاسبين يوم القيامة لا المسلمين إنما حسابهم عرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري إنما حسابهم يعرضون عليه عرضا ولكن من دقق الله عليه وحاسبه فقد هلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ما احبارك الله فيكم فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح ان لا يفلح الكافرون ما احبارك الله فيكم انه وما ختم الله سبحانه وتعالى بهذه الا الا على ها احسنت بارك الله فيك ام ماريه ام بارك الله فيك ثم ذكر بعد ذلك الأدلة أنا نوعا ما أحب أخرت هذه العبادات 14 ولم أذكر منها شيء ولم أذكر منها شيء السبب لماذا لأنه أذكرت وبدأت وعرفت الآيات وأتكلم فيها ونبحر كل واحد منهم ببحره وبنهره لطالبنا مقام لذلك كما حدنا في المجلس الماضي إنما نؤخر الآيات أو, نقدم أو نقدمها حتى يكون الشرح قريب لطالب علم مثل ذلك لما جينا قول المؤلف رحمه الله قول المؤلف بياتي ومخلوقاته ومن اياتي الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع عرضا وسبع وما فيه وما, وما, وما, وما بينها وما فيهن وما بينهما ثم قال عليك والدليل على ذلك قدم الايات والمخلوقات ثم اخر الدل انا هنا او في الشرح بالاسبوع الماضي انما قدمت الايات على قدمت دليل الآيات على المخلوقات حتى يكونوا حتى يكون الجمع بينهما حتى يكون الجمع بينهما يسير هنا اخرت لان العبادات حتى تتممنا هذه النقطه لو هي المقدمه التي ابتدا بها التي تبدا بها رحمه الله تعالى في ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى الادله العبادات التي ذكرها قال وفي او في الحديث الدعاء مخ العباده وهذه اول عباده وهذه اول عباده ذكرها المؤلف رحمه الله قال ومنه الدعاء المؤلف رحمه الله تعالى يقصد بالدعاء هنا دعاء العبادة او دعاء المساله قبل قبل نبدا بالادله يقصد المؤلف هنا دعاء العباده ولا دعاء المساله العباده طيب قال لنا بقول اخر المساله ان الاثنان طيب. كلاهما طيب جميل اختلفوا علماء رحمه الله عند الشرح لها اختلفوا عند الشرح لها والاظهر والله والعلم عند الله ان الدعاء هنا المقصود به دعاء المساله لماذا طيب نحن قبل قليل ما لدينا نتكلم عنه قبل قليل وحب لما قلنا انواع العباده امر الله سبحانه وتعالى بها ثم ذكرنا الدليل على على وجوبها وان المساجد لله فزعم الله احدا وذكرنا فمن صرف منها فمن صرف منها شيئا غير الله هذا كل ما هو أليس الدعاء عبادة؟ باقي دعاء المسألة باقي دعاء المسألة صح؟ لذلك المؤلف رحمة الله فقال و... والدليل أو في الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادة يدخلون جهنم داخلين ما هو تعريف العبادة؟ ما هو تعريف دعاء المسألة دعاء المسألة ما هو تعريف دعاء المساله دعاء المساله دعاء المساله تعريف بارك الله فيكم هو طلب هو طلب يا احبتي بارك الله فيكم لدينا اعرفه لدينا اعرفه تعلمته من علماءنا أن الشيخ ان الطلاب لا يسبق لا يسابقون شيخهم ما وصلنا بارك الله فيكم ادله السؤال ما هو التعريف أصل اصل بارك الله فيك يا اخي, يا أخي, أخي التأصيل ما أجمله بارك الله فيكم لا حكي على خير إن شاء الله تعالى تعريف دعاء المسألة سواء كان حديث الدعاء مخل عبادة ضعيف ولا, ولا صحة لدى لا يهمني سنمرح بعد قليل لكن جاوبنا على السوالي ما هو تعريف دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من كشف ضر أو جلب مصلحة طلب ما ينفع الداعي من كشف ضر أو جل مصلحة قيدتموها طلب ما ينفع الداعي من كشف ضر او جل مصلحة ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الأدلة لا نأتي عن ذلك الأدلة بارك الله فيكم بإذن الله وجهكم بإذن الله وجه من كتب قال المؤلف رحمه الله تعالى الدعاء مخل عبادة هذا الحديث يحبه متكلم فيه متكلم فيه وهذا الحديث في جامع الترمذي وسند هذا الحديث هو قال أبو عيسى الترمذي حدثنا علي بن حجر أخبرنا الوليد وابن, الوليد وابن مسلم عن ابن الهيعة عن عبيد الله ابن ابي جعفر عن أبان ابن صبح عن انس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة السبب أن هذا حيث فيه وأنه ضعيف هو ابن الهيعة فابن الهيعة اسمه, اسمه عبد الله ابن الهيعة اسمه عبد الله ابن الهيعة ابن عقبة واضح بارك الله فيكم اسمه عبد الله بن الهيعة ابن عقبة والعجيب أنه الترمذي رحمة الله تعالى لما ذكر هذا الحديث في جامعه قال بعده هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن الهيعة معيد وهذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن الهيعة واضح بارك الله فيكم الذي قالوا قبل قليل أنه ضعيف وما شاف ذلك أتمنى أن شافتهم من هذا الجانب وأخبرتهم سيب الضعف لكن هناك حديث يحبه هو أصح منهم سندا ومثلا سندا ومثلا بارك الله فيكم وهو ما رواه النعمان بن شير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده وهذا حديث أخرجه أبو داودة في سننه والترمذي في السنن وكذلك ألباني في صحيح الجامع وكذلك ألباني في صحيح الجامع ومن أدلة أيضا على وجوب الدعاء او على مشروعية الدعاء قوله تعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفية, وخفية. واضح بارك الله فيكم أما التضرع هو الذل والانخضاع قال بعض العلماء التفسير المتخصصين باللغة قالوا تضرع مأخوذ من من الضرع من الضرع لذلك إذا أرأينا ولد الشاه أو ولد البهيمة إذا أراد أن يأخذ ضرع من أو أن يشرب الحليب من أمه فإنه يطأطئ بين يديها أو تحتها ليس كذلك فذلك قالوا بعوانا أنهم أخوذون منها طيب متى يكون الدعاء شركا متى يكون الدعاء شركا هذا بارك الله فيكم ضابط احفظوه وقيدوه وفهموه بارك الله فيكم يكون الدعاء شركا إن دعاء مخلوق حي إن دعاء مخلوق حي فيما لا يقدر عليه إلا الله أو دعى ميت أو حجر أو قبر وما شابه أعيد إن دعى مخلوق حي فيما لا يقدر عليه الله كان يقول اشفني اغفر لي رزقني اعطني أو ما شاب ذلك هذا لا يقدع عليه لله عز وجل أو ميت أو حجر أو قبر قد يقول القائل طيب هذا لا يقدع عليه لله قلنا لو كان هذا حي أو هذا حجر أو القبر حي أو فيه روح لنفذ ما أراد لذلك جعلناه بعد بعد الجمعة الأولى نعيد إن مخلوقا حي فيما لا يقدر عليه إلا الله أو دعا ميت أو حجر أو قبر ما شبه وقال بعض علماء تعالى في هذا الظابط قالوا ان دعا مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله وهذين ضابطين بارك الله فيكما في هذا مسأل والفرق بينهما خلاف يسير في قوله حي قالوا انذكر حي فلابد أن يقول بعدها أو دعا مية أو حجرة قبر وما شاء بذلك واضح بارك الله فيكم وإذا لم ينفق كل مدحي فإن يكون اندعاء مخلوق فيما لا عليه إلا الله عز وجل واضح بارك الله فيكم واضح هذه المسألة واضح هذه المسألة نتجاوز العبادة التي بعدها إن شاء الله تعالى وعليكم السلام نتجه العبادة التي بعدها ضي العبادة التي بعدها بارك الله فيكم دليل الخوف دليل الخوف وهو قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف يخوف يخوف أولياء أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وخافون إن كنتم مؤمنين ما هو الخوف ما هو الخوف الخوف أيها المباركون الخوف أيها المباركون هو انفعال يحصل بتوقع هلاك أو ضرر أو أذى انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى أعيد والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يؤكد شيئا عادة ثلاثة هو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى قيدتمه مباركون قيدتمه بارك الله فيكم آه لا يا شموغ الهمة لا, لا تسابق السيل <تصفيق> هداك الله إياك <تصفيق> طيب الخوف هو انفعال أحسنت بارك الله فيك أحسنت أخي بارك الله فيك هو خوف انفعال يحصل بالتوقع ما فيها لكن أو ضرر طيب أنواعه أنواعه بارك الله فيكم ثلاثة أنواعه ثلاثة النوع الأول هو خوف السر هو خوف السر وهذا الخوف اللي يحبه لا يكون إلا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى لا يقول إلا الله سبحانه يعتقد وهو أن يعتقد أنه, أن أنه يصيبه لا السر غير الطبيعي بارك الله فيك هو ثلاث أنواع خوف له ثلاث أنواع وهو أنه أو بعض العلماء عرفه بقوله وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أو ميت أو غائب أو جن أو انس أن يصيبه, أن يصيبه بما يكره أن يصيبه بما يكره ولذلك هود قوم هود قالوا لنبيهم, قالوا لنبيهم قال الله تعالى أنهم قالوا لنبيهم ان نقول الا اعتراف الا ان نقول الا بعض الهتنا بسوء فاجابهم بقوله قال اني أشهد الله واشهد اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دون الله فاعبدوني جميعا ثم لا تنذرون وكذلك كفار قريش قالوا عن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول عز وجل عنهم وَيَخَوِّفُهُمْ وَيَخَوِّفُهُنَّ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِمْ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِمْ ويقول احد المشايخ لما زار ام الدنيا مصر يقول مرنا اعتقد بجانب السيد بدوي مع ذلك فيقول فتلفظت على على بدوي فقال الان نغرب لك السيد بدوي يقول فطول الطريق يقول هذا الرجل استر استر استر استر يقول حتى وصلنا يقول حتى لما أنزلني يقول له أين, أين الذي إلهك تعبد ويعتقد أنه سيضرنا فأجابني بقوله إن السيد البدوي حليم وأقول في ذلك تعليقا على ما, ما سمعته من ذلك الشيخ يقول هم في ظلمات بعضها فوق بعض إن أخرج يده لم, لم يكد يراها وهذا الخوف الذي يحبه حقيقة أنه لا يصرف إلا الله سبحانه وتعالى هذا الخوف لا يصرف إلا الله سبحانه وتعالى هذا النوع الأول النوع الثاني الذي يحبه هو خوف المعصية هو خوف المعصية طب الحكم الأول بيانت قبل قليل أنه لا يقع إلا أنه لا يكون إلا الله سبحانه النوع الأول خوف السر النوع الثاني هو خوف المعصية كيف خوف المعصية؟ أن يرى إنسان منكر فلاستطيع أن يعمله لماذا أخشى الناس أنه لا يصلي في المسجد لماذا خشيت الناس وهذا قالوا علماء فيه أنه محرم وقال بعض علماء انه شرك اصغر وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن ماجه عن النبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحقر احدكم نفسه قالوا يا رسول الله كيف يحقر احدنا نفسه قال يرى امرا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه قد نسلم فيه مقال لا يقول فيه ولا يعمل به لا يعمل به وليس المقصود به لا يقال فيه مقال إنه لا قول لا نصد به أنه لا يعمل به ومثال ذلك في اللغات العربية ما الذي فعلت بالكوب قلت به كذا وكذا فعلت به الكوب بي كذا وكذا واضح بارك الله فيكم واضح واضح وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الهودي قال في يوم القيامة تكون السموات في أصبع وال. ال والارض في اصبع الى غير ذلك في قلنا بيصلى وسلم ثم قال باصابعه قال باصبع كيف حركها حركها قال باصابعه هكذا وحرك النبي صلى الله عليه وسلم اصابعه ثم ذكر بعد ذلك ثم قال صلى قال يرى امر لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه ثم لا يقول ثم لا يقول فيه فيقول الله عزل اليوم القيامة ما منعك أن تقول كذا وكذا فيقول خشت الناس فيقول الله عزل فإيايا كنت أحق أن تخشى فإيايا كنت أحق أن تخشى هذا النوع والحبة محرم ذكر بالعلماء فيها أنه شرك أنه شرك أصغر النوع الثالث هو الخوف الطبيعي هو الخوف الطبيعي هو إنسان يخاف من سكين الحادة عدو قد واجهه وجه لوجهه سبع حيوان مفترس او ما شابه ذلك كله يدخل فيه حيوان مفترس أو ما شابه ذلك كله, كله, يدخل،, كله يدخل فيه وهذا خوف طبيعي نقول الله عز عن نبينا موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها خائف يترقب هذا لا بأس به هذا قد وقعه, عز وجل. قد وقعه الله سبحانه وتعالى في, في القلوب مسألة نسيتها قبل قليلة وهي خوف المعصية خوف المعصية المؤمنين والحبة لا, لا يخافون في الله لوم تلعيم كما قال الله عزيز عنهم بل إنهم إذا ذكروا بشيء تذكروا وذكروا أن الله عز على كل شيء قادر يقول الله عزيز عن المؤمنين الذين قال لهم, أن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله نعم وكير فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله نعم وكير هذا نوع الثالث. نوع الثالث الخوف الطبيعي ماذا بارك الله فيكم ولكن الخوف الطبيعي والأحبه نوعان الخوف الطبيعي نوعان منه ما هو مذموم ومنه ما هو ها ها الأول مذموم والثاني لا ماكم حمود <تصفيق> ما... ولاكم مرغوب كيف كله خوف <تصفيق> لا الأول يكون مذموم والثاني يكون طبيعي الطبيعي إنسان يخاف من أسد عادي جدا ما فيه أدنى أشكالية لكنه مذموم لما نأتي إنسان يخاف من الظلام أو مطلوب إنسان يخاف من الظلام إنسان إذا مشى لوحده بجي تطرب قلبه هذه كلهم آدماً. هذا من هذا من الخل المذموم وهذا من الجبن اساسا صلى الله عليه وسلم استعاذ منه واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قويا والنبي صلى الله وسلم قال المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف واضح بارك الله فيكم واضح لذلك كان حريا على كل انسان على كل طالب علم ان يكون ها يكون, يكون قلبه مائل بالايمان ويعلم أن ما أصابه لم يكن يضره ما أضره لم يكن يصيبه وهذه مشية الله سبحانه على وهذه مشية الله عز الزل ماضي حتى أحدنا ويخاف يعني معذرة يخاف من الجن حتى أنه لو رأى رؤية فزع من منامه وقال جن في بيته لحلقته الله بالله ويخاف فزع كبير من العين والحسد حتى يصنع في قلبه أصنام ما أنزل الله بهم السلطان ويخاف من الظلام ويستوحش هذا وهذا أول أسباب, أول أسباب ذلك النساء السلام من العافية الترف الذي يعيشه ولكنه لو جرب أن يعود نفسه على القسوة وعلى القوة تعود ولا أقصد بذلك بارك الله فيكم الترف أنه لا يمشي إلا على ولا أقصد بذلك أن الترف أي أنه يمشي على لا يمشي إلا على أوراق الورد ولا يشتمهم الا الى الياسمين لا حتى انسان ولو كان في بيته اخذ ان يذقت بعضه لكنه كلما راى شيء انطرب به قلبه واسمح لي بارك الله فيكم بهذا الفكهه البسيطة الذي اخبرنا بها أحد المشايخ الذين درستهم درست عندهم يقول صاحبنا يقول شيخنا خير يقول اعرف رجل باسمه أعرف رجل باسمه والحبارك الله فيكم يقول قد سافر أهله يقول, يقول هذا الرجل يقع عمره تقريبا 24 23 أو ما شابه ذلك يقول سافر اهله كلهم وبقي الوحدة في المنزل طبعا إذا بقي رجل من المنزل معروفا عادة أن يسوي شيء له مشروب له مثلا زمزمية شاهي تأفون زمزمية ولا لا أهل مغرب، تعرفون الزمزمية؟ الزمزمية، ثلاجة لا لا لا، لا إله الله الزمزمية انا ما أعرفها حقيقة الذي الل تحفظ فيها الشاهي والقهوة البراد، قد البعض يسميها براد الذي يحفظ فيها الشاهي والقهوة أو المشروبات الحارة ثلاث ساعات أو أربع ساعات ما شاء الله، اختلفة اللهجات يسمونها ثلاجة بعضها ترموس تسمونها ترمو هذا اول مره اسمعها ترمواس حي الحين عن... ام ياس عندنا حافظه للحافظ لل... حقت الاواني لل... لل... لكن يحفظ فيها الشاي والقوه لل... حقه حق لل... يسميها زمزميه ونسميها ثلاجه ونسميها الاسماءكم المهم أل... انتم عرفتم بارك الله فيكم فيما انا ارمي لاختصر وارسلهم ترمس بالفرنسيه حافظه بالعربيه ما شاء الله لا ترى <تصفيق> <تصفيق> الله يسعدكم يقول, يقول يقول شيخنا يقول اخونا في الله هذا يقول لما ذهب هذا كان مع الترمس او الحافظ او ما شابه ذلك وكان ينتقل بها داخل بيته يعني ما يطلع برا بيته هو كله داخل البيت ف يقول لما جاء وقت النوم يقول اخوينا هذا او صاحبه هذا فيه خوف عجيب يقول لما جاء وقت النوم وانام ولكن عين ولكن أذنها لم تنام فسمع صوت يقول فسيقظ من نومه فيقول بأعلى ما في قلبه من ما حد ثم يترجع ويسمع صوت فيقوم وينزل في الدور الثاني ونجد أحد فرجع فدبل قلبه الخوف فيقول فالمرة الثالثة أخذ السكين يقول حتى لو هاجمني عدو دفع الصائب ودفع النفس أو ما شابه ذلك <تصفيق> العودة الله بالله فيقول اللا... <تصفيق> هاخذ السكين يستعد واضطجع وسمع الصوت واستيقظ يقول فوقها فألقى الله في قلبه أن هؤلاء مجموعة ليس في واحد يقف ذهب إلى غرفته ففتح الدولابة والدرج عندهم وطلع الرشاش وركب المشطة المشطة هنا عندما ال... ال... ال... يركب السلاحة اللي فيه طلقاته النارية وجهز السلاح يعني الرجل داخل في رجل داخل المعركة مع السلاح و... يقول فلما استيقظ سمع المرة خامسة والسادسة يقول طار قلبه رجل <تصفيق> يقول ولعت وأصبحت ومسك ببر الشاش أو السلاح الناري ودافع بها عن نفسي يقول أنا جالس في غرفتي والله إني أرتجف يقول وسمعتها وأنا مستيقظ تترمش طلعني أحبة الزمزمية او الترمس هذا كان فيها شي حارة أو شاهية هو ما سكر زين وكوشوي يصدر صوت استرمش <تصفيق> <تصفيق> كوشوي يصدر صوت فالرجل طار قلبه استرمش <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لاحظة أن أقلت بالله ورجل طار قلبه <تصفيق> سلطة <تصفيق> يعني لاحظة أن الجبن كيف أوقعه الله عز وجل في قلبه <تصفيق> والله يخبرنا شيخي وقلوا أحمد والله لو أردت أن أريك أن أريك إياه أريتك إياه حالة عجيبة جبن وخوف هذا هو المذموم بعينه هذا إنسان يخاف من الظلام ويخاف من الجن أخبنا هذه الأشياء التي لا تضر إلا إذا أدنى الله عز وجل هذا أي خوف نسى السلام معاه في هذا لو وضع يوم من أيام قال اذهب صلاة الفجر <تصفيق> من دون نارة الشارع أعتقد, أعتقد العلم عند الله أنه يرى نفسي ويفتن نفسه جواز الصلاة في الويت نسى السلام معاه فيه طيب طب لأن أنا ختمت أي أحبة بهذا الفكهة لأن رأيت الوقت أنه وصلنا 47 دقيقة وارتلقت بهذه وبقي الرجاء والتوكل وبقي العبادات بقي 12 عبادة ولو أريد أن أكرر الخطأ ونقع أيها في الساعة وأربعين دقيقة التي أخذناها في الأسبوع الماضي أو السبت الماضي فحتى لا تنصرف ببارك الله فيكم في هذه الدراس والله أختي من مناس القرآن الكريم هذا حقيقة ولا أخفيكم سرعني أنا الموقف للتو تذكرته يعني <تصفيق> لكن الحمد لله الدرس بارك الله فيكم واضح الدرس اليوم بارك الله فيكم واضح اتفضل أخوي رائد فضاء الحمد لله اللهم من كان يديه سؤال فليكتب بارك الله فيكم حتى لا نريد ناخذ وقت طيب نختم حتى نحثوا من هذا وصل الله وصل على نبينا محمد السلام عليكم